وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِالْخَوْفِ أَذَاعُوهُ وَلَوْرَدُوهُ إلَى الرَّسُولِ وَإِلَاءٌ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ وَلَوْرَدُوهُ إلَى الرَّسُولِ وَإِلَاءٌ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبْطِطُونَهُ مِنْهُمْ